و أ م ا الصنف الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علامات ا ل س ا ع ة أ ي ض ا قال ونساء كاسيات ع ا ر ي ا تصور ت إ ل ى ب ل ا غ ة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهذا التعبير العجيب ونساء كاسيات ع ا ر ي ا ت مائلات مميلات رؤوسهن ك أ س ن م ة البخت ا ل م ا ئ ل ة لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها و إ ن ريحها ليوجد من م س ي ر ة كذا وكذا يا ا ب ن ة ا ل إ س ل ا م يا كل ا م ر أ ة قالت لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله هذا الخطاب إ ل ي ك فاسمعيه ويا كل رجل غيور يخاف على نفسه من ا ل د ي ا ف ه ولا يدخل ا ل ج ن ة د ي و س كما قال النبي المبعوث هذا الكلام إ ل ي ك فاسمعه صنفان من أ ه ل النار لم أ ر ه م ا تصوري أ ن الرسول يبشر هذه ا ل م ت ب ر ج ة ا ل ك ا س ي ة ا ل ع ا ر ي ة بالنار ليس هذا كلامنا نحن ولا تشددنا ولا أ س ل و ب ن ا المعقد وتشددنا الذي نكد على الناس إ ن ه كلام خير الناس الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال ونساء كاسيات عاريات كاسيات عاريات قيل إ ن ه ا تغطي أ ج ز ا ء من جسمها وتظهر أ ج ز ا ء أ خ ر ى من جسدها كاسيات تكسو جانبا منه وتعري آ خ ر فتجدها قد أ ظ ه ر ت شعرها ووجهها وصدرها وذراعيها وساقيها وسارت في الشوارع لا تخاف الله ثم إ ذ ا حدثتها قالت لك وقال لك من يدافع عنها من السفله والمجرمين دعوها خليكم ان ت ف ح ل ك م يا متشددين يا متنطعين يا إ ر ه ا ب ي ي ن يا متطرفين يا رجعيين يا متهوسين يا منخرطين يا معقدين ويكيل لك اتهامات قد كيلت إ ل ى سيد الرسل من قبل فاتهم بالجنون وبالسحر ش و ب ا ل ك ه ا ن ة وبكذا وبكذا ل أ ن ه يؤمن يحارب هذا المنكر ويدعو الناس الى تركه يا ابنه الاسلام لا يغرنك ما يقوله لك ادعياء حقوق ا ل م ر أ ة فانهم والله كاذبون افاكون يريدون من حقوق ا ل م ر أ ة ان تسير كيف تشاء وان تفعل ما تشاء تخرج من بيتها في ليل او نهار ان تسافر بغير ذي محرم أ ن يترك لها الحبل على الغارب حتى تعود ب ا ل ج ر ي م ة تحملها في بطنها والحوادث تشهد والصور ا ل م ز ر ي ة أ ك ث ر من أ ن تعد فاحذري يا أ م ة الله وخافي على شرفك كاسيات عاريات بل و أ ب ل غ من هذا في الكاسيات العاريات أ ن ا ل م ر أ ة تغطي كل شيء في جسمها ولكنها تلبس ثيابا ض ي ق ة ش ف ا ف ة تظهر ما تحتها فهي ك ا س ي ة ع ا ر ي ة في آ ن واحد وكثيرا ما يقول القائلون وددنا أ ن ه ا لم تلبس لو أ ن ه ا سارت هكذا ع ا ر ي ة تماما لا تلبس شيئا لاستقبحت لا منظرها ولم انظر اليها اما وهي تلبس كل شيء من مفرق راسها الى اخمص قدميها ولكن كل شيء في جسمها مفصل فهذه هي ا ل ك ا س ي ة ا ل ع ا ر ي ة التي توعدها رسول الله بالنار بالنار النار هل تتصورين انت فهم الكلام اللي بقولك ل ا مش ه م ا النار النار التي نارنا هذه في أ ع ل ى د ر ج ة حرارتها جزء من سبعين جزءا من نار ا ل آ خ ر ة يا ا م ر أ ة أ ن ت أ ك ث ر الناس تعاملا مع النار في ليل أ و نهار هل تستطيعين أ ن ت أ خ ذ ي اناء من فوق النار دون حائل من قماش او غيره افعلي هذا وارينا كيف يكون حالك اذا كنت لا تستطيعين لمس الاناء فكيف لو لمست النار نفسها فكيف لو القي بك في نار جهنم وحرمت من دخول ا ل ج ن ة لانك م ت ب ر ج ة ع ا ر ي ة تفتنين شباب المسلمين كاسيات عاريات مائلات مميلات مائلات عن طريق الحق والهدى إ ل ى طريق الضلال و ا ل غ و ا ي ة مائلات في مشيتهن تتراقص في مشيتها يمينا وشمالا مميلات مميلات للشباب المفتون بها والعين ت ز م ي وزناها النظر كما قال سيد البشر وشبابنا كثيرا ما يعذرون هذه ح ق ي ق ة إ ن كنا نقول لهم اتقوا الله وغضوا ابصاركم وفعلوا وفعلوا فكثيرا ما تلتمس لهم ا ل أ ع ذ ا ر ف أ ي ن م ا قلب ا ل أ ن ذ ا ر وقع فيما يقود إ ل ى النار مائلات مميلات مميلات لغيرها من الفتيات ان يقلدنها ايه اللي انت ل ب س ه ا ده خليك انت ل ب س ا ل خ ي م ة دي على طول يا بنت ع ي ش حياتك عشان يجي حد يتجوزك عشان حد يبالك خليك انت بالنقاب بتاعك ولا بالخمار بتاعك وشوفي مين اللي هيجيلك سياتيها أ ت ي ه العفيف الطاهر ي س أ العفيف الطاهر و أ ن ت أ ي ت ه ا ا ل م ت ب ر ج ة أ ر ي ن ا من سياتيك سياتيك من يطالع في وجوه النساء وصدورهن و أ ر ج ل ه ن حتى إ ذ ا قضى منك وطره وشهوته حلت البغضاء وحلت ا ل ك ر ا ه ي ة وحل الغل المتبادل بينكما وخربت الدنيا يحدث أ م لا يا إ خ و ة يقول لك حب قبل الزواج لابد أ ن أ ت ع ر ف بها و أ ع ر ف شخصيتها و أ س ي ر معها سنوات و ا ل أ ب أ ي ن ا ل أ ب أ ي ن الرجل أ ي ن الرجل إ ن هذه ا ل م ر أ ة لو وجدت رجلا يحكم القيد عليها لا أ ق و ل أ ن يكتفها حتى لا يسمعها العلمانيون الفجر ة ف ي أ خ ذ و ن ه ا و إ ن م ا أ ق و ل أ ن يحكم عليها ضوابط الشرع فلا يخرجها إ ل ا ب ذ ي شرعي مصون يصون كرامتها لو أ ن الرجال فعلوا ذلك ما خرجت ا م ر أ ة كذلك لو أ ن ا م ر أ ه ك لبست الثياب ا ل ض ي ق ة ووضعت المساحيق في وجهها وخرجت إ ل ى الشارع لتتزين لكل الرجال و إ ذ ا جاءت لتجالسك أ ن ت ظهرت لك بالمظهر القبيح ك أ ن ه ا ج ن ي ة من أ س ف ل ا ل أ ر ض الا تغار أ ي ه ا الرجل أ ل ي س عندك ك ر ا م ة الا تغار على عرضك يا الله يا الله حين ذهبت ا م ر أ ة كما حكى ب ن كثير في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة حين ذهبت ا م ر أ ة الى القاضي تستعدي على زوجها تشكو من زوجها لانه لم يعطها مهرها فانكر الرجل ذلك انكر ذلك قالوا لها لا بد ان نرى وجهك ايتها ا ل م ر أ ة حتى نعلم انك انت ا ل م د ع ي ة ا ل ح ق ي ق ي ة ما يدرينا لعلك ا م ر أ ه اخرى لست امراته اصلا وامراته ب ع ي د ة عن هذا فارينا وجهك فلما سمع الرجل ذلك اخذته ا ل ح م ي ة اخذته غ ي ر ة المؤمن الذي يخاف الله قال لا هي ص ا د ق ة ومؤمنه وقالت ا ل م ر أ ة لما وجدت رجلا يا غار قالت وانا قد تنازلت له عن مهري اين هذه الايام, أين هذه الأيام واكاد القلب انفجر يا ايها الرجل الذي ترك ابنته تخرج في س ا ع ة ا ل م ب ا ر ا ة لتضاحك الشباب وتجالسهم وتزاحمهم وتلتصق بهم في هذه المطاعم ا ل ف ا ج ر ة التي فتحت ك أ ن ه ا ملاهي ل ي ل ي ة أ ي ن غيرتك أ ي ن كرامتك يا رجل أ ي ن كرامتك وقد رجعت ابنتك بعد أ ن لم ترد ه ذ ا لامس يلمسها أ ل الا تغار؟ أ تغار قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ا ة لَا يَدْخُلْنَا ل ا ن ج ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا يا ابنه الاسلام تخافين أ ن تحرمي من دخول ا ل ج ن ة أ م أ ن تحرمي من دخول ا ل ج ا م ع ة إ ذ ا فسدت أ خ ل ا ق الناس وفسدت طباعهم فحرموا الجامعات على العفيفات وفتحوها للفاجرات فكوني من طالبات الجنات خير لك من أ ن تكوني من طالبات الجامعات انها ليست ق ض ي ة نقاب يا ا خ و ة انها ق ض ي ة دين ت ب د أ بالنقاب ثم ت ب د أ بالخمار ثم لا يسمحون ل ا م ر أ ة ان تخرج الا وقد كشفت عن مفاتنها اترضى لنفسك ذلك فاربا بنفسك وباهلك وبعرضك من الان ان تقع في مثل هذا